فاصبر صبرا جميلا ان يوم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم من حميما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 فَمَن يَتَّقِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَامُونَ الذين على صلاتهم يحافظون في جنات مكرمون الله أكبر.